الأخت بتسأل حضرتك عن دور المرأة يوم 29 سبعة ينزلوا الميدان ولا لا؟ والله يتنزل النساء, النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال ما دامت الأمور آمنة ولا شيء يخشى منه خلاص تنزل المرأة ليه ما تنزلش تكسر سواد أهل الحق آه، تكسر سواد الشعب الموجود لا سيما وهي لبس السواد يعني <تصفيق> في اللي حضرتك تعرف أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما عمر عين ستة رضي الله تعالى عنه وقال الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف جعل يسأل الناس حتى سأل النساء في خدورهن حتى سأل النساء في الخدور من يخطر ف يعني دي مسائل موجودة في التاريخ الإسلامي فأنا أقول حضرك نزيلي استضيف شيخ من شيوخ الضلالة في برنامج في قناة من قنوات التضليل الفضائية ودار هذا الحوار قال مقدم البرنامج الأخت بتسأل حضرتك عن دور المرأة يوم 29 وعشرين سبعة ينزل الميدان ولا لا هكذا قال وقد عافاني الله تبارك وتعالى مما ابتلى به غيره فأنا لا أسمعهم ولا أنظر إليهم ولا أملك ما ينظر به إليهم ولا ما به يسمعون والحمد لله وله المنة وحد ولكن هذا نقل مؤثق يقول ينزل المذان ولا لا لا أدري وهو في عجمته الغالبة والتواء لسانه على العربية التي لا يستطيع أن يقيمها لسانه هل أراد أن يأتي بالضمير هكذا للذكور في جماعتهم أم وقع منه ذلك لإغراطه في عمياته يتكلم عن النساء ويقول ينزل الميدان صرنا ذكورا فهل أراد ذلك وأنهن إذا خرجنا فقد خرجنا من حد الأنوثة إلى حد الذكورة أم أنه يجري على التعبير الذاجد في مثل ذلك بلا مبالاة لا يعنينا هذا ما قال فرد عليه شيخ الضلالة المستضاف واسمه فيه خطأ عقدي لأن الاسم الذي عبد له ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسن فحتى اسمه خطأ قال والله تنزل مقسما كما فعل سابق والله تنزل النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال ما دامت الأمور آمنة ولا شيء يخشى من خلاص تنزل المر لهمة تنزلش إيه والله لهمة تنزل, تنزل, تنزل تكثر سواد أهل الحق آه تكثر سواد الشعب الموجود قال مقدم البرنامج بسماجات معهودة مازحة بس المهم إن هي لبس السواد يعني تكثر سوادهم فضحك فقال المقدم البرنامج فيه لحضرتك فقاطع قال انته عارف انته هذه من ضمائر الخطاب خطاب المفرد المذكر وهي من ضمائر الرفع البارزة المنفاصلة انته في قاموس العامية الحديث الملحق بذيل لسان العرب انت عارف ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما عمر عين ستة رضي الله تعالى عنه وقال الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف جعل يسأل الناس حتى سأل النساء في خذورهم حتى سأل النساء في الخدور من يختارن فيعني بمسائل موجودة في التاريخ الإسلامي فأنا بقول لحضرتك انزلي انتهى كلام ولا أدري ولا الغول والعنقاء يدرياني موطنا الاستدلال بهذه القصة التي ذكر فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه ما هي علاقة الاعتصامات والمظاهرات بسؤال النساء في خدورهن النساء في خدورهن يعتصمن في الخدور ضد الرجال في البيوت؟ الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه هم عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وروايات تذكر أن هؤلاء هم أهل الشورى دون غيرهم وهي ثابتة صحيحة أنهم أهل الشورى دون غيرهم ذكر ذلك ابن جرير في التاريخ وابن الأثير في تاريخه والذهبي في تاريخ الإسلام والحافظ في الفتح وأجل من ذكر ذلك البخاري في الصحيح وليس عند هؤلاء جميعا أن عبد الرحمن رضي الله عنه استشار النساء وإنما يذكرون أنه استشار الرجال كما قال الحافظ وأنه دار تلك الليلة على الصحابة وعلى من في المدينة من أشراف الناس فهؤلاء هم أهل الحل والعقل لا يخلو برجل منهم إلا أمره أي أمره الرجل بعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وهكذا عند البقيات المذكورين مع الحافظ ما ذكر أحد منهم قط استشارة النساء قصة استشارته عبد الرحمن النساء ليس لها سنة ذكرها ابن كثير في البدايات والنهايات بدون سند ومعنى ذلك أنها لا أصل له أي لا وجود لها بسند يصح في كتب السنة كما قاله أكثر من واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومنما يدل على أن ذكر استشارة النساء لا أصل لها أن أهل تاريخ كما مروا لم يذكروها حتى بدون سنة باستثناء ابن كثير أثروا عبد الرحمن رضي الله عنه ذكره أبو نعيم في الحليه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي ثروه وهو متروك من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي ثروه وهو متروك فالآثر ضعيف جدا ولا يستدل به ولا يحتج به بل لا يجوز أن تنسب هذه القصة إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنها منكرة وهي منطوية على نسبة المخالفة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وما كان لعبد الرحمن أن يخالف رضي الله عنه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الصحابة من قبله رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين